لحن رستي لحن رستي أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك آبود و یان جنساین ادین صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وضبوا